يوم القيامة كما قدمنا في أول آية إمران ويدل للصحة هذا قوله في الأعراف هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء الآية ونظير الآية قوله تعالى بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب قوله تعالى وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يظهر البراءة من أعمال الكفار القبيحة إنكارا لها وإظهارا لوجوب التباعد عنها وبين هذا المعنى في قوله قل يا أيها الكافرون إلى قوله ولي ونظير ذلك قول إبراهيم الخليل وأتبائه لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الآية وبيّن تعالى في موضع آخر أن اعتزال الكفار والأوثان والبراءة منهم من فوائده تفضل الله تعالى بالذرية الطيبة الصالحة وهو قوله في مريم فلما اعتزالهم وما يعبدون وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله علي وقال ابن زيد وغيره إن آية وإن كذبوك فقل لعمل الآية منسوخة بآيات السيف والظاهر أن معناها محكم لأن البراءة إلى الله من عمل السوء لا شك في بقاء مشروعيتها قوله تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار الآية بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا حشروا استقلوا مدة مكثهم في دار الدنيا حتى كأنها قدر ساعة عندهم. وبيّن هذا المعنى في مواضع أخرى، كقوله في آخر الأحقاف كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار الآية، وقوله في آخر النازعات. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحها. وقوله في آخر الروم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة الآية وقد بينا بإيضاح في كتابنا دفع من الضراب عن آيات الكتاب وجه الجمع بين هذه الآيات المقتضية أن الدنيا عندهم كساعة وبين الآيات المقتضية أنها عندهم كأكثر من ذلك كقوله تعالى يتخافتون بينهم إلا لبثتم إلا عشرا وقوله قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد دين. فانظروا في سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد دين. قوله تعالى يتعارفون بينهم صرح في هذه الآية الكريمة أن أهل المحشر يعرف بعضهم بعضا فيعرف الآباء الأبناء كالعكس ولكنه بين في مواضع أخر أن هذه المعرفة لا أثر لها فلا يسأل بعضهم بعضا شيئا كقوله ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم وقوله فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقد بينا في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب أيضا وجه الجمع بين قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وبين قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في سورة قد أفلح المؤمنون أيضا قوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بخسران المكذبين بلقائه وأنهم لم يكونوا مهتدين ولم يبين هنا المفعول به لقوله خسر وذكر في مواضع كثيرة أسبابا من أسباب الخسران وبيّن في مواضع أخرى المفعول المحذوف هنا فمن الآيات المماثلة لهذه الآية قوله تعالى في الأنعام قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها الآية وقوله تعالى في البقرة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وقوله في البقرة أيضا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقوله في الأعراف أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله في الأعراف أيضا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وقوله في الزمر له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون والآيات في مثل هذا كثيرة وقد أقسم تعالى على أن هذا الخسران لا ينجو منه إنسان إلا بأربعة أمور الأول الإيمان الثاني العمل الصالح الثالث التواصي بالحق الرابع التواصي بالصبر وذلك في قوله والعصر إن الإنسان إلى آخر السورة الكريمة وبيّن في مواضع أخرى أن المفعول المحذوف الواقع عليه الخسران هو أنفسهم كقوله في الأعراف ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وقوله في المؤمنون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وقوله في هود أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وزاد في مواضع أخر خسران الأهل مع النفس كقوله في الزمر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين وقوله في الشورى وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وبيّن في موضع آخر أن خسران الخاسرين قد يشمل الدنيا والآخرة وهو قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله استودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته